بسم الله الرحمن الرحيم الق حقم الحا قم وما ادراك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 أَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ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 وَأَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يَا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية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 قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن الرَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلو تَقَوَّلَ عَلَنَا ضَعْبَ الْ الأأَقَويل لأَخَذْنا مِنْه بالِاليَمينثَُّلَ قَقَعنا مِنْه الوتين فَمَا منكم مِنْ كُم مِنْحَدٍ عَْ حاجِزين وَإَِّهُ لَ تذكةُ للمُتَّقين وَإِنَّا لا نَعلهُ أنَّ مِنْكُم